أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَيَتَوَلَّى الْصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن عليه لا يستطيعون نصركم ولا أفسه من الصور وإن تدعوه إلى الهذا لا يسمع. وَتَرَى الْقَمَرَ نُزُلًا فَإِذَا هُوَ ذَامِيًا إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۙۙۙۙ اِمَّا نَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ وَذَنَقَّ اللهُ الْعَظِيمُ